مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد فلما جاء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 قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.